وهو عاش في فترة حكم الهكسوس وقلنا أنهم ليسوا مصريين بالأصل جاءوا وحكموا مصر وصار منهم فراعنا كونوا عدة أسر لأن التاريخ المصري القديم يقدسم إلى ما يقرب من ثلاثين أسرة حاكمة ثم خروج إبراهيم من مصر إلى الجزيرة العربية إلى الحجاز حيث ولد له إسماعيل عليه السلام وتركه هناك ثم عاد إلى أرض كنعان لتنجب له زوجته سارة ابنه إسحاق وإسحاق جاء منه نسل ابراهيم منه الطرف الاخر ممن سموا في بعد ذلك يهودا فاسحاق ولد له يعقوب ويعقوب هو المسمى إسرائيل في التاريخ اليهودي وله يعني ينسبون أحيانا الإسرائيليون وقاموا دولتهم على هذا الأساس فبقية القصة إذن في أرض كنعان ولكن بعد ذلك حصل حصل الانتقال الثاني إلى مصر حينما يعني ترد تاريخ يوسف الصديق عليه السلام تاريخه وانتقال في القصة المعروفة انتقاله الى مصر كيف ثم وصوله الى اعلى الرتب هناك اصبح امينا على خزائن مصر ورحل له بعد ذلك استطاع ان يجلب اباه واخوته وعاشوا في كنفه معززين مكرمين ومنعمين ايضا في طرف وغنى وبعدها بدأوا يتكاثرون في مصر تكاثرا كبيرا قلنا أن طابع العزلة بقي هو المميز للمجتمع مجتمع العبرانيين القديم فبقوا هم في عزله عن المجتمع المصري رغم أنهم أصبحوا قوة وجماعة كبيرة كان المصريون طبعا وجود هذه القوه التي تبقى منعزله ولا تندمج مع الشعب طبعا يبقى يتحسس منها المجتمع وينظرها بحذر فاضف الى ذلك ان زوال حكم الهكسوس الهكسوس كانوا يعني يشملونهم بنوع من الرعايه كونهم كون ان الهكسوس اجانب وهؤلاء قوة أجنبية فكان يعني قوة غريبة عن البلد ليست من أهل البلد الأصليين فكانوا يتعاونون مع الأقليات وهذا ديدا الأقليّة دائما التي تحكم تتعاون مع الأقليات حتى في العصر الحديث فكانوا يعني يشملونهم بنوع من الرعاية الخاصة والحماية الأمنية إلى جهاز التعبير بعد زوال حكم الهكسوس وانتصار فراعنه مصر حكام طيبه عليهم واستعاده الحكم بيد حكام اقوياء استطاعوا ان يمدوا نفوذهم حتى بلاد الشام اقول بدا هؤلاء يضايقون المجتمع العبري العبراني المنعزل عن المجتمع المصري أو ما يسمى يعني ما يمكن تسميته بالتعبير الحديث دولة داخل الدولة شكل قوة كبيرة داخل الدولة المصرية لم تكن المضايقة في أول الأمر يعني سوى ربما طلب يعتبر مشروع إلى حد ما كون أنه طلبوا منهم أن يعملوا ما يعمله المصريون أن لا يقتصروا على مهن معينة هي صناعة الذهب والفضة والمتاجرة بهما ويبدو هذا أيضا الصنعة التي يعني أجاد فيها اليهود منذ منذ قدم الأزمان وحتى يومك هذا تجارة الذهب والفضة ويعني والصناعتهما أو يعني الرعي راعي المواشي عدم الممارسة أو مزاولة المهن التي تتطلب جهدا مثل الزراعة الفلاحة البناء وكانت حركة البناء والإعمار قوية في مصر هذا شاهد من المعابد والمدن والأهرامات فطلبوا منهم أن يزاولوا وأن يمتهنوا هذه الأعمال التي يعتبرها اليهود أعمالا شاقة فبدأ التذمر يسري في المجتمع عبري. ثم يعني يبدو أن فرعون أن الحاكم ضاق ذرعا بهم فاستشار طبقة الحكام أو الحكماء والكهنة استشارهم ماذا يفعل ليكسر عزلة هؤلاء العبريين هؤلاء منعزلون لا يختلطون بالمجتمع المصري ولا أحد يختلط بهم فتوصلوا إلى حل عجيب يرد ذكره في القرآن الكريم وفي الكتب اليهود قال له الكهان والحكماء وأعجب كيف يكون هؤلاء حكماء قالوا له إذا استطعت أن تقتل الأطفال أو كل مولود ذكر وتبقي الإناث فالإناث يختلطنا بال... يتزوجنا من مصريين فبالتالي يصبح تزاوج تكسر هذه العزلة التزاوج يؤدي إلى اختلاط وإلى إنجاب وإلى أسر لا تستطيع فيها أن تميز بين المصري والعبري فاقتنع فرعون بهذه النصيحة الغريبة العجيبة التي تؤدي إلى سبك الدماء دماء أرواح بريئة خاصة الأطفال والمواليد وبدأ يمارس قتله لكل طفل ذكر يولد يقتله ويبقي الوليد إذا كان أنثى موسى عليه السلام كان من مواليد هذه الفكرة ولد في هذه الفكرة الحارجة يبدو أن أمه أن أمه خافت عليه بطبيعة الحال ف بالإحاء من الله سبحانه وتعالى وضعته في وعاء وألقته في اليم ألقته في البحر في النيل هو غالبا فانتقل الى الضفه الاخرى قذفت به الامواج وتكللته العنايه الالهيه التقطه آل فرعون كان صبيا جميلا فاراد فرعون ان يقتله لانه شك ان يكون هذا يعني من احد اولاد العبريين وإلا لا يعمل مصري يلقي إنه هكذا فتعلقت به زوجة فرعون بهذا الوليد بهذا الطفل فقالت له ما يدريك ربما كان طفلا مصريا فشك وتردد ثم قرر أن لا يقتله وفي القرآن الكريم تصوير رائع لطفولة موسى قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون إنا ردوه إليك إليك وجعله من المرسلين ونالك وعد بأن يكون موسى نبيا ورسولا على أي حال إذن شب موسى في بلاط فرعون وفي قصره وترعرع ونمى في جو ملكي ولكن عندما شب وبدأ يعي أدرك أنه من بني إسرائيل أدرك أنه عبري وليس مصريا فقرر أن يكون الظهير والساعد الأيمن لبني إسرائيل قرر أن يساعدهم وقد وصل يعني الظلم درجة كبرى ليس هنالك ظلما أكثر من أن يقتل الطفل الوليد وصل الأمر إلى هذا الحد غرور وعنجهية ونصيحة فاسدة من حاشية فرعون بأن يقتل الأبرياء. تقول القصص القرآني والقصص التاريخ التي أيضا وردت في كتب اليهود نحن لا نريد أن نفصل في هذا القصص إلا لما يفيدنا في من أراد المزيد فليراجع قصص الأنبياء كثيرة في قصص الأنبياء لنعمة الله الجزائري والأستاذ النجار وغيرها وكتب التفسير ناخذ العبرة وما يفيدنا في دراسة عقيدة في اليهود وكيف تكونت هذه العقائد وكيف نفهم خلفيات العقيدة من هذه الخلفية التاريخية في ذات يوم حصل نشب نزاع يبدو بين عبري ومصري فاستغاث العبري يطلب المساعدة كان موسى مارا فساعده ويبدو ضرب ذلك المصري ضربه اودت بحياته قتله كانت ضربه واحده وقاتله فخاف موسى وكذلك العبريون فقالوا له انت يعني لن يتركوها لك فلا بد ان ترحل فقرر الرحيل إلى أين إلى الشرق اتجه شرق مصر اللي هو الآن فيها يعني باتجاه سيناء الآن قناة السويس لم تكن موجودة لكن قبلا لم تكن موجودة حاليا موجودة خليج السويس وبعد الشرق اتجه جنوبا يعني إلى أرض مدين الآن ربما تقع في شمال تقع شمال الجزيره العربيه قديما هكذا الخرائط القديمه تمثل مدين في شمال الجزيره العربيه باتجاه مصر يعني باتجاه خليج السويس هذه مدين والى مدين اخاهم شعيبا كان شعيب النبي شعيب في ارض مدين ف هناك تعرف على نبي الله شعيب أيضا في قصة مذكورة في القرآن الكريم ثم قرر أن يخطب أحد بناته خطبها منه فزوجها إياه وكان صداقها أن يخدم أباها يعني أي شعيب يخدم ثمان حجج فعلا بقي في خدمته مدة هذه المدة من السنين بعد أن قضى المدة قال أن المصريين لابد أنهم قد نسوا فعلته وهذه القصة انتهت قضية حتله للمصري فليرجع فقرر أن يأخذ زوجته ووهبه صهره بعض الأموال والأغنام وسافر في طريق العودة حتى وصل إلى طور سيناء جبل الطور ما زال قائما ما زال قائما موجود في سيناء يسمى بنفس التسميه والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين فجبل الطور او طور سيناء وصل اليه هنالك خيل اليه انه ظل الطريق فوقف مترددا ولكنه سرعان ما ابصر نارا تشتعل في جانب الطور الايمن فقال لاهله كما يرد في الايه الكريمه إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أجيب لكم نار منها قبس منها أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك في الوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكره هنا نداه الوحي الإلهي وبدأت من هذه اللحظة من هذا النداء بدأت رسالة موسى ذلك الحين أحس أنه يحمل رسالة حمله الله سبحانه وتعالى هذه الرسالة أن يدعو إلى التوحيد أن يعبد الله لا إله إلا هو وأن يصلي له كل حين فمن هنا ابتدأت رسالة موسى وأنه الآن صاحب رساله يجب أن يبلغها يبلغها للآخرين فنكون هنا قد استعرضنا يعني موقف موسى ورسالته ومطاردة بني إسرائيل موسى وبني إسرائيل حس أنه معهم الآن يبدأ تبدأ قصته مع فرعون موسى وفرعون قصته مع فرعون طبعا هو الآن صاحب رسالة يجب أن يبلغها لهب رأسا عرض رسالته على من؟ على رأس السلطة في مصر في ذلك الحين وكان من له من القوة والمنع شيء الكثير كان يمسك بيدي زمام السلطة الدينية والزمنية بل كان يدعي الألوهية أيضا هذه المشكلة هنا بدأ صدام حقيقي صدام فيه إما أن يبقى أو لا يبقى فرعون الصوره التي رسمها لنفسه وللآخرين فحينما عرض رسالته على فرعون أن يعبد الله الواحد الأحد بطبيعة الحال لم يستجب له ولم يعترف بما جاء به من معجزات هنالك معاجز جاء بها موسى لم يعترف بها مدونة وموجودة في القصص القرآني موضوع موضوع حينما جمع السحره وحينما ألقى موسى عصاه فإذا هي حية تسعى وكان ذلك اعجازا لأن المجتمع المصري في ذلك الحين يؤمن بالسحر كثيرا بتأثير السحر والكهان فسجد آمن السحرة برسالة موسى مما جعل فرعون أن يصلبهم على جدوء النخل فلم يعترف مع ذلك بقيت أخذته العزة بالإثم موسى آه عفوا آه فرعون لم يعترف بما جاء به موسى من معجزات وظل يعامل فرعون يعامل بني إسرائيل بما كان يعاملهم به من القسوة والإيذاء والتنكيل والحذر في نفس الوقت فهتف بنو إسرائيل يا موسى أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا يعني أحنا قبل ما تجي ثاني أذينا وبعد ما جئتنا فأنت شنو غيرت فاضطر موسى إلى أن يتجه إلى فرعون يطلب منه ان يطلق معه شعبه بني اسرائيل يفوكهم يروحوا الى اي مكان يعبد الله في البريه ان شاء الله لم يسمح لهم بقي يحاصرهم داخل مصر يعني لا هو امن بديانه التوحيد ولا هو ترك قوم موسى بني اسرائيل ان يخرجوا مع موسى ليعبدوا الله في الخلاء في اي صحراء في اي ارض خاليه يعبدون الله ولا يعبدون الاوثان التي كان يتعبد لها المصريين حينذا قرر موسى ان يخرج لقومه سرا بالنسبه الى هذه النقطه هنالك اتجاهان مختلفان الاول ان فرعون لما كان مدعياً الربوبيه قائلا انا ربكم الاعلى لم يرتض خروج موسى ومن معه ليدعو الى اله واحد وهو خالق الكون لمن فيه وما فيه فتبعهم ومعه فريق من جنده ولحق بهم عند شاطئ خليج السويس هو لم يقبل خروج موسى هل الراي الثاني ان فرعون اذن لموسى هذا راي يعني اراء مؤرخين من خلال دراستهم التحليليه لكتب اليهود و للتاريخ ايضا ليس الكتب المقدسة فقط للروايات التاريخية أن فرعون أذن لموسى في الخروج ببني إسرائيل لكن حيث تنص التوراه على أنه حينما تمضون إنكم لا تمضون فارغين بل تطلب كل امراه من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضه وامتعه ذهبا وثيابا وتضعوها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين هذه القصة معروفة أن بني إسرائيل حينما خرجوا كانوا قد استعاروا من المصريين أمرهم أنه حسب ما تروي التوراة هو كان بأمر يعني بأمر كأنه من موسى أو من الله وجل الله على أن يأمر هكذا أن يسلب أن يكون يأمرهم بسلب فتأخذون من المصريين ما تقدرون عليه تطلبون يعني بعض الأمتعة الذهب والفضة لتتزينوا بها وثياب وما تستطيعون الوصول إليه على أساس أن تردوها لهم ولكن بما أنهم بيتوا الأمر سرا فقرروا الخروج فخرجوا بما سلبوه من المصريين فغضب فرعون ولاحقهم ليمنعهم من السفر فيعني هو ما لحقهم لهكذا سبب يعني أنه هو لأنه منعهم من الخروج لا هو سمح لهم بالخروج لكن لاحقهم ليسترد ما أخذوه من المصريين من الشعب المصري. على كل حال، فهو في جميع الأحوال هو لاحقهم إلى شاطئ خليج السويس، شاطئ البحر، ونترك الحديث للوحي الإلهي ليصور لنا القصة.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 وأزدفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم اغرقنا الآخرين معروف أن موسى ألقى بعصاه في اليم فكان كلما ضرب ضربة في اليم ينشق البحر ويصبح هنالك ممر بين الماء يخرج ينفذ منه تنفذ منه الجموع الآلاف المؤلفة من الناس التي كانت معه ينفذون ويعبرون الى الشاطئ الاخر كان فرعون طبعا يلاحقهم حينما راى هذا الممر البري بين الماء قرر ان يدخل هو ايضا ليلاحقهم لكن حينما دخل كانت المياه قد عادت لتغرقه جزاء لادعاه الربوبيه حيث قال الله تعالى فقال أنا ربكم الأعلى فاخذه الله نكال الاخره والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فهذا كان جزاء لفرعون ويعني معروف أنه كيف أن جثته طفت لنجعله آية ويقال أن فرعون الخروج يعني خروج بني اسرائيل من مصر الفرعون اللي هو لاحقهم هو اسمه منفتح منفتح هذا يعني الفرعون خروج بني اسرائيل هو هذا حوالي 1213 قبل الميلاد اما فرعون الاضطهاد هو الثاني حوالي 1301 إلى 1234 قبل الميلاد ولفترة طويلة من يذهب إلى المتحف المصري يلاحظ يعني مومياء في هنالك غرفة خاصة للمومياءات جثة هذا من فتح موجودة وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تبقى هذه شاهدا ودليلا مصدقا للقول القرآني نجعله آية وعبرة فما زالت يعني ممياؤه موجودة حتى اليوم وكذلك مومياء رمسيس الثاني التي نقلت في الثمانينات كانت قد نقلت إلى فرنسا لتعالج من بعض البكتريات التي أصابتها وهذا سر من أسرار المصريين القدماء قضية التحنيط يعني لحد الآن العلماء لم يتوصلوا إلى الماده الكيميائيه التي كان يضعها الجراحون والاطباء والكهنه المصريون يضعونها لتبقى جثث الموتى كل هذه الالاف من السنين حوالي يعني كما ترون 1301 وثلاثمئه واحد قبل الميلاد يعني قريبه اكثر من 3000 الاف سنه شيء يعني يصل إلى حد الخيال. فهذه أحد الأسرار والإعجازات الحضارة المصرية القديمة في الناحية التقنية والمادية، رغم أنها يعني في الناحية العبادية لم تكن يعني كما يجب، رغم أن أخناتون حاول أن يطور الدين ويصل إلى مفهوم للتوحيد. إذن هرب موسى وقومه إلى سيناء بنو إسرائيل التفوا حول موسى لا عن إيمان بنبوته أو برسالته يعني أكثرهم ربما لم يكن مؤمنا بتلك الرسالة إنما كانوا يشعرون بالحاجة إلى وجود قائد بالحاجة إلى وجود قائد محنك قوي عنده جرأة وشجاعة يقودهم في المرحلة الخطرة ومرحلة الذل والامتحان التي عانوا منها وعاشوها أثناء حكم فرعون فاستطاع فعلا أن يوحد صفوفهم وينقذهم من الهلاك المحتم ولذلك حينما يعني ما كادوا يتحققون من نجاتهم من فرعون حتى بدأوا يشاربون على موسى وتاروا لأنه سلبهم تلك النعم التي كانوا ينعمون بها في مصر ففي مصر طبعا فعلا كان مجتمع رخاء مجتمع غنى مجتمع زراعة وفي كل شيء في فاكهة وفي من الأكل والهذا و القمح وكل كل الأطائب يعني ما توفرها بمعيار ذلك الزمان لكن جاءهم في الصحراء في سيناء ماذا يفعلون فتروي التوراة تقول التوراة في سفر الخروج تقول ليتنا متنا في مصر إذ كنا جالسين عند قدور للحم نأكل خبزا للشبع فإنكما أخرجتمانا يقصد موسى وأخي هارون انكم أخرجتمانا إلى الى هذا القفر لكي تميتوا كل هذا الجمهور بالجوع هكذا هكذا ورد في التوراه هذا كلام بني اسرائيل لموسى كان هو يتجه بهم طبعا الارض الخيرات الثانيه كما كنتم تشاهدون في الخارطه يعني الارض اللي نسبيا ايضا ارض خير هي ارض كنعان اللي سابقا كانت موطن يعني استوطن فيها إبراهيم وأبناؤه وأحفاده إسحاق ويعقوب ثم أبناء يعقوب فأيضا فكان يتجه يريد أن يعبر بهم سيناء ليتجه شمالا إلى فلسطين ففي الطريق إلى فلسطين ترك موسى بني إسرائيل بناء على أمر ربه ليصعد إلى جبل الطور ويمكث الثلاثين ليلة صائما ليتلقى من الله الوصايا والتعليمات الوصايا العشر معروفة التي يسير عليها هو شعبه وطالت هذه الليالي فبلغت أربعين في أربعين ليلة حينما رجع لاحظ أن بني إسرائيل قد عادوا إلى وثنيتهم القديمة صاروا يقلدون قالوا المصريين كانوا عندهم تماثيل من ذهب وأصنام يعبدونها فلماذا نحن فكما تقول الروايات التي وردت في الكتب المقدسة وكذلك الرواية التاريخية أنهم صنعوا صاغوا عجلا من ذهب وراحوا يعبدونه فغضب عليهم موسى وحدثت بينهم فتنة فتصلت بعضهم على بعض وقتل منهم الآلاف بدأ موسى يسير باتجاه فلسطين يريد أن ينقذهم من هذا التيه ومن هذا المصير الذي يجابون عليه هو بناء على أمر ربه ففلسطين عامر بالسكان طبعا وكان فيها الكنعانيون خاف بنو إسرائيل من وقوع الحرب بينهم وبين السكان الاصليين صاحوا بموسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها عجيب كيف هي ارض من شون يخرجوا منها إن فيها قوما جبارين وكلما ألح عليهم موسى ووعدهم بالنصر أصروا على موقفهم وقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون ومشهور موقف المسلمين في بدر حينما استشار الأنصار فقالوا له لن نقول لك ما قالت اليهود لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون لكن سنقاتل معك ونموت دونه فيعني يقارن القرآن الكريم بين هذه المقارنة غير مباشرة بين موقف اليهود من موسى وموقف المسلمين الأوائل من النبي عليه الصلاة والسلام محمد فلن يستجب لموسى سوى أخيه هارون فشكى أمره إلى الله قائلا رب إني لا أملك إلا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فنزل عليهم حكم الله إنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ومن هنا كانت فترة التيه بعد الخروج كانت تي أربعين سنة في هذه الفترة هي كانت فترة اختباريه يعني بقي لم يستطع أن يصمد ويبقى فيها إلا الأشداء إلا القلة القليلة أكثرهم هلك أصحاب الرخاء والدعى والضعف والتكاسل والتخاذل والجبن مات أربعين سنة في صحراء يدورون يلفون ويدورون فيها فهلك لم يبقى بعدين مات هارون ثم مات موسى في فترة التين وتولى يوشع يوشع بن نون قيادة بني إسرائيل وهو الذي دخل بهم إلى أرض كنعان ابتدأ عبروا نهر الأردن واستولوا على مدينة أريحة بعد عبور نهر الأردن وتشاء الأقدار أن الفلسطينيين الآن في هذه الأيام أول مدينة يسترجعونها من اليهود هي مدينة اريحا لا أدري ما هي المناسبة في هذا في هذا الموضوع أول مدينة الآن مفروض هي أريحة وغزة فكانت نقطة دخول البني إسرائيل العبرانيين يدخلوا إلى أريحة طبعا حصل قتل وسلب وسفك دماء كثير تتحدث عنه التوراة نفسها قتل في صفوف الكنعانيين لا لم يكن يوفر شيئا لا شيخا ولا رجلا ولا امراه ولا شجرا ولا حجرا فالذين عاصروا موسى من بني اسرائيل قد هلكوا جميعا في الصحراء ولم يدخل منهم ارض فلسطين الا اثنان يقال فيما يقال كان يوشع واحدا منهم وتر يعني من أراد الرجوع ف ليرجع الى قصة الحضارة لديورانت كتاب قصة الحضارة لديرانت هذا من الكتب المهمة يمكن انا احدثكم له كتاب ايضا قصة الفلسفة كتاب جميل بسط فيه القضايا الفلسفية يعني فيه عرض شيق لآراء الفلاسفة والمفكرين على مر العصور وهذا الكتاب قصة الحضارة أيضا فيه عرض شيق جدا للمراحل التاريخية المختلفة وللحضارات وترجمته الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية في ما يقرب من عشرين مجلد في مجلدات كثيرة فيصف دخول بني إسرائيل إلى عرّ كنعان إلى فلسطين صوره تصويرا دقيقا وجيدا في نفس الوقت وكان هذا الحادث مبدأ تكون أمة اليهود بدأ اليهود يظهرون كأمة على المسرح التاريخي وعلى مسرح الحضارات منذ ذلك الحين فمن هنا تنتهي مرحلة وتبدأ مرحلة أخرى ونعتقد أن هذا الجانب ربما يكون لا بأس به وكافيا في إعطاء صورة تاريخية لتطور يعني لنشأة الأمة اليهودية ونشأة الدين اليهودي في محاضرة القادمة سنتكلم إن شاء الله عن عقيدة بني إسرائيل كما صورها القرآن الكريم وإلى أن نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته